مَدَرْ وَسُولُ اللَّهِ حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على حي على الفلاة الصلاة ال الص تُ خَييرُ مِن النوم الله No. <laughs>